ثلاثة، استمع للعبارات التالية ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها كما في المثال فأرة صندوق الحاسوب الدردشة لوحة المفاتيح البريد الإلكتروني شبكة الإنترنت هارد ديسك خارجي حاسوب مكتبي مودم انترنت طابعة. حاسوب محمول ملف مكبر الصوت شاشة الحاسوب ذاكرة فلاش Mikrofon